يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ طَالِرُجِعُوا وَرَاءَكُمْ طَالِرُجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَانْتَمِسُوا نُورًا فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب